Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Ahasibanna nasu an yutraku an yaqulu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 مَنْ كَانَ يَرْجُ لِقاء اللهَّهِ فَإِ أَجَ اللهَّهِ لآد وَهُوَ السَّمعُعَم وَمَن جَهَدَ فَإَِّ ماَا يُجهِدُ لِنَفْسِه إِ اللهَّهَ لَغَنِيٌّ عَن الْ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 وَمِنَ النَّاسِمَ يَقُُ آممَنََّا بِاللههِ فَإِذَا أُذَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِكَ عَذاَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَ أَنَصرُ مِر الرَبِّك وَلئِ جَأَنَصرُم مِ الرَبِّكَلََقولَُّ إِا أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مع وَلَا يَحْمِلٌَّ أَثطاللَهُم وَأَثطاللَم مَاأَثْقالالِهِم وَلَا يُسْأَلَّ يَوْمَ الْْ القامَةِ عََّا كانَوا يَفْتَ وَلَقَد أَرْرسَ النَانُوحًان إلَ قَوْمِهِ فَلَ بِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِللاا خَمسينَ عَمَم فَأَخَذَهُ مُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُ فَأَن جَنَاهُو أأَصحابَ السَّفينَةِ وَجعَناَّهَا آيَةًَ للِعَلَمِين وَإبَ رَاهِي مَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ عَْبُدُ اللَّه وَاتَّقُوه ذَانِكُمْ خَيْرُ َّكُمْ إنِكُتُم تَعمُون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 Tummela hujuxi unnax etel eħiroh, inna blahe, da kulli xej MU'JIZININ FIL ARDI WA LA FIS SAMAAI WA MA LAKUM MIN DUNILLAHI MIN وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَأْسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتّنَا بعذاب اللَّهِ إن كنت من قَالَ رَبِّ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 قالوا wa vedno bi metri tem, da je dola kot, prekapl条 ki They drejali. Jen, do ove Vamos za mesdel frenchá, doklgo proof Va се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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُسَابِقِينَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 Eledina soberu, edera bi jihim jete vokalun, voke ejeminda, تَحْمِلُ leta xmilu riz, oh, وَهُوَ ju je,